اذو جلاله المعين عزك وعارض عاليه حتى الغار كبناوه لشان حال فاطمه وعالي دار أهل القبر يزهي والله يزهي وعالي وعالي غدا موحش علي صبح ومسي أريد ونى منك ها يا ذاك تموحش علي صبحا يا اي بارك الله بك يا يوم راح يا غالي صحج يا روح يا روح روحي ويا الاهل راح علي عليهم بالفرج دميت يدي راحاي راحاي بعد ماضا هل يعود الليالي يا يا بعد ماضا هل يعود يا هو هاك القلب يا حسين اخذو ياك يا ابويا بعد البتش قد تصير عزيزة عد الأبو هي تعزز نفسها أكثر هم عد الأبو شلون تحشو يا أبوها هاك القلب يا حسين اخذوا ياك يا أبويا من سمع عنا تروح يا الوالي قام ينوح اخذوا ياك يا أبويا إن شاء الله ما تستعجلون باللضم هالسنة شوية تأكيد أدي على اللضم الأذقل حتى أكون بخدمتكم أكثر وأدي أحسن أكثر إن شاء الله مع التوفيق من الله سبحانه وتعالى وجوابهم إلى تأثير طبعا على اليسعد منبر يتوقع الجواب زيان حتى ينشد أكثر هكي القلب يحسير إخذاء يا أحسير اخذا وياك يا أبو من سيما حنا تروح يا الوالي قام اخذا وياك هاكي القلب يا حسيا هاكي القلب يا اخذاو يا هاكي القلب يا حسيا اخذاو يا من سمع أن من سماح ابنك يا الولي يا الولي قامي نوح وياك بارك الله دي بارك الله دي هكي القلب يا حصي اخذا وياك اخي الجرب يا حسين يا خزا يا ابو من سي ما افن يا الوالي جامينو حي خزا وياك هاك القلب يحسيه هاك الله هاك يسقى الله ويا ان سمع عن ما تروح من سمع <تصفيق> يا الوالي <تصفيق> <اخذوا> يا مامي اخزا وياك عالغ يا ربي علمت يحسن لصدرك تضمي بلاحفة قوت بعد شي صار وحي حالك بيك ما عي يا ابويا قلبي حالك بيك ما عي يا ابو فقدك يا غزي الروح يا الوالي يا الوالي جاء ما اخذا وياك هاك القلب يحسين هاك هكي القاظب يا حسين من سمع عنه تروح من سمع بارك الله بيك يا الوالي قام وي نوح اخذاو يا رب لي بيت سي سعيد الصاد فعالعطوف بويه غالبي علمك بعد شي صبري لا ونودغت يموت بالحسر بو قلبي يلتي ما انساك يا ابو يا قلبي قلبي ليكي عليك ايه صوتك صوتك ما انسى احنا ما ننساك سيدي الفقدك ايه الروح يا الولي يا الولي يا اخزا وياك هاك القلب يحسين هاك يا الله اخزا وياك القلب يحسين يا الله من سمع عما تروح من سيمع يا الوالي يا الوالي يا حبيل اخذى وياك يا أبو بارك الله بيك لا من شع ناوي اخاتيا احسيا وليه تمقال ضيق الخايف من لي في شاطلي اخي عطان يسبق وقام شبهه يا الطير يا يصفق الجين حين يما خيرف ويصيح شيصيح رايح وين يا يح يما خيرف رايح فرفر رايتين مذبوح يا الوالي يلوال. صوتك بعد روحي خذا ويا ويل عيلي نواسي ها هاك الجلوب, هاك الجلوب. اكل قلب يا <تصفيق> الله يا سيد ارفع يا يا ومن سمع عن روح من سمع يا الوالي قام وينه اخذا قادم وممنوع لا من شافن <تصفيق> نوغ ما ويخ يا حسين وين لجه